الحمد لله الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الآثام والصلاة والسلام على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهاده نرجو بها النجاة عند الملك العلام اما بعد ايها الاخوه الكرام الله للناس وبيانات من والفرقان لقد اختار الله تعالى هذا الشهر العظيم ليشرفه على بقيه الشهور بانزال هذا القران العظيم فيه ان انزلناه في ليله مباركه ان انزلناه في ليله القدر جعل الله تعالى لهذا الشهر جعل الله تعالى لهذا الشهر من الشرف والظهور على بقية الشهور أشياء جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستبشر به فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه كما عند النساء أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين وفي رواية وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه النسائي وفي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وسلسلة الشياطين يعين الله تعالى عباده على الطاعة بان لا يسلط الشياطين مردت الشياطين ان لا يسلطهم على عباده المؤمنين وفي الحديث الاخر قال عليه الصلاه والسلام وينادى في كل يوم يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر يا من تريد الخير أقبل يا من تريد الصدقه اقبل عليها فان شهر رمضان شهر مبارك تضاعف فيه صدقتك يا من تريد صلاه الضحى اقبل فانها في رمضان افضل من غيرها يا من تريد بر الوالدين اقبل فانه في رمضان خير من غيره يا من تصل رحمك اقبل فانه في رمضان خير من غيره <تصفيق> يا من تريد خالق <تصفيق> يا من تريد, <تصفيق> الوالدين <تصفيق> الوالدين يا من تريد <تصفيق> العفو عن المؤمنين والتصالح والتناصح والدعوه وغير ذلك اقبل يا باغي الخير اقبل وذلك أن شهر رمضان الحسنة فيه تضاعف بأكثر مما يضاعف غيرها في غيره من الشهور ويا باغي الشر أقصر أقصر يعني قف ولا تتقدم إلى شرك يا من تعوت أن تصرف وقتا في محرم كمن يصرف وقته في رمضان في مشاهدة مسلسلات ومتابعة أفلام ولا يشك أحد في حرمة ما يراه أقصر فإنك في شهر مبارك وفي كل ليله لله تعالى عتقاء من النار في كل ليله يعتق الله تعالى رقابا من النار يا من كان ربما يغتاب الناس اقصر فانك في شهر رمضان يا من كان ياكل المال الحرام اقصر فانك في رمضان يا من كان يكذب اقصر فانك في رمضان يا من كان ينظر الى محرمات في جهازه اقصر فانك في رمضان ينادى يا باغي الخير اقبل ويا باغي الخير اقصر واخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان لله تعالى في كل ليله من ليالي رمضان عتقاء من النار يعتق الله تعالى رقابا من النار فلا يدخلونها الا تحله القسم فمن الذي يعتق الله رقبته من النار الانسان الذي تجده افطر على ما احل الله ودع الله تعالى واقبل الى صلاه التراويح مبكرا ودعا واستغفر وسأل الله العتق من النار فالله تعالى يجعل رحمته قريبة من أمثال هؤلاء إن رحمة الله قريب من المحسنين إنما يتقبل الله من المتقين كلما كان الإنسان أكثر اقبالا على الله أقبل الله عليه من تقرب مني شباً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقرب منه ذراعاً ومن أتاني أنشي أتاني هرولة فكلما اقبل العبد على الله اقبل الله تعالى اليه وحفظه وفتح له ابوابه ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه اذا اقبل شهر رمضان فرح وقال مرحبا بمطهرنا من الخطايا مرحبا بمطهرنا من الخطايا وذلك ان الله تعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال المعلى بن فضل كان السلف يستبشرون بقدوم رمضان ويدعون الله قبل رمضان اشهر ان يبلغهم الله رمضان منذ ان يبقى على رمضان شهرين وثلاثه يكون احدهم اذا دعا بالمغفره والرحمه وغير ذلك من الدعاء يضع فيها دعاء يتعلق برمضان فيقول يا رب بلغني رمضان اجعلني ممن يبلغون رمضان وكان من دعائهم اللهم سلمني الى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا وتسلمه مني متقبلا والصوم ايها الاخوه الكرام عباده محبوبه الى الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يعني اعمال ابن ادم التي يعملها الاعمال الصالحه ربما كان له شيء من الدنيا يتبعها انت اذا تصدقت شكرك من تصدقت عليه وربما راك بعض من بعض الناس وانت تتصدق فاثنوا عليك وشكروك فوجدت شيئا من نتيجه عملك في الدنيا وكذلك الانسان الذي ربما يصلي في المسجد ربما اثنى عليه الناس فوجد شيئا من نتيجه عمله والله سبحانه وذلك أنك يمكن أن تدخل لتتوضا فتشرب الماء ولا يعلم بك إلا الله تعالى فإمساكك عن الطعام والشراب حقيقة يدل أن قلبك مريد لوجه الله متعلق به راغب فيما عنده وبالتالي قال الله تعالى في هذا الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم الصوم وسيلة للاخلاص إلا الصوم فإنه لي يعني خالص لوجهي مبتغا به رضاي الا الصوم فانه لي وانا اجزيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه يفرح عند لقاء الله بالاجر العظيم لهذا الصوم وفرحه عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم رائحة فم الصائم ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح الناس وافضل الصوم ايها الاخوه الكرام هو صوم شهر رمضان صوم يوم واحد من رمضان افضل من صيام يوم عاشوراء الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اني لا على الله ان يكفر السنه الماضيه وافضل من صوم يوم عرفه الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام انه يكفر سنتين وافضل من صيام العشر من ذي الحجه وأفضل من صيام الاثنين والخميس صوم واحد يوم واحد فقط من رمضان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني الزكاة الواجبة أحب إلى الله من الصدقات العادية الصلاة المفروضة أحب إلى الله من النوافل الحج المفروض احب الى الله من غيره من الحج كذلك الصوم في رمضان احب الى الله تعالى من جميع انواع الصيام يقول عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا بوجوبه واحتسابا للاجر يقول يا ربي انا اصوم لا رغبه في رضا فلان او فلان انا احتسب الاجر انا اتعب واعطش ويصيبني الحر لكني احتسب وأفكر وأرغب في الأجر المترتب على هذا التعب من صام رمضان إيمان بالله واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار مسيرة سبعين خريفا رواه البخاري فالصوم أيها المسلمون عبادة محبوبة إلى الله تعالى وقد رفع الله تعالى شأنها وجعلها الله تعالى حتى في الأمم السابقات وكان الصوم معروفا عندهم فإن موسى عليه السلام صام لله تعالى ثلاثين ليلة ثم أتمها الله تعالى له بعشر ولما سئلت مريم قالت إني ندرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا وكانت تقصد بالصوم الإمساك عن الكلام لكن لفظ الصوم لفظها بالصوم يدل ان الصوم موجود عندهم اصلا وهذه العبادات لما جعلها الله تعالى ايها الاخوه الكرام على الامم السابقه دل هذا على انها محبوبه عند ربنا سبحانه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فرض عليكم وقد كان الصوم في بدايته ليس واجبا اول ما فرض الصوم كان من أراد أن يصوم صم في رمضان ومن أراد أن يفتح بفتر أدوا بفتر والحظيم لكن الثاني يفتره أفضر أدوا بفتر وذلك بمدى التحليف والتدريف لهم على الصوت ثم لما بدأ الناس يتعودون عليه ويألفونه أنزل الله تعالى في ذلك الفرض فقال جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم كما كتب على الذين من قبلكم ثم بين الله تعالى العلة من الصوم فقال لعلكم تتقون لعل قلوبكم أن تصلح التقوى في القلب التقوى ها هنا الصوم لا يتعامل مع بطنك ولا يتعامل مع فمك الصوم يتعامل أيها المسلم مع قلبك فإذا صمت فليرق قلبك فيؤثر في عينك فلا تنظر إلى حرام ويؤثر في لسانك فلا يتكلم بحرام ويؤثر في سمعك فلا يستمع إلى حرام ويؤثر في يدك فلا تلمس حراما ولا تعطي حراما ولا تأخذ حراما ويؤثر في رجلك فلا تمشي إلى حرام الصوم لا بد أن يؤثر فيك خل الذنوب. صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوكي يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الذي يحقق التقوى في صومه هو الذي يكون صومه مقبولا فاعزم على الصوم واستبشر بمجيء هذا الشهر العظيم واعزم على ختم القرآن فيه مرارا وهيئ نفسك له هيئ نفسك لهذا الشهر الكريم وقد بقي معنا عشرة هيئ نفسه لاستقبال هذا الشهر بصيام ثلاثة أيام أو أربعة أيام من هذه العشرة زاد أو نقص عن ذلك بانه يكون بذلك اعد نفسه لاستقبال هذا الشهر العظيم صلى الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان اسال الله ان يبلغنا شهر رمضان وان يرزقنا فيه الصلاه والقيام قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذنب يصفرو انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه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 أن يصوم في يوم معين يتوقف عن الطعام والشراب ويتوقف الرجل عن قربان زوجته خلال النهار. لو أنك دفعت للناس على أن يجتمع قرابة ملياري إنسان على وجه الكرة الأرضية، منهم من هو في مدن ومن في قرى ومن في عشش ومن في جبال ومن في وديان وفي مناطق لا تعلمها الله يعلمها. لو دفعت لهم ما دفعت على أن يجتمعوا على الصوم والإمساك بطريقة معينة خلال هذا الشهر خلال شهر كامل ربما لا تستطيع أن تجمعهم على هذا لكن الله تعالى لما فرضه أطاعه المسلمون واستبشروا وتجد أنه يمسك عن الطعام والشراب راضيا مستبشرا بهذا وعند أولاده وعند هذا الشهر كامل ربما لا تستطيع ان يجمعهم على لكن الله تعالى يكتبون لوحه كبيره للدعوه الى الله تعالى في هذا الشهر دعوه الناس الى الاسلام فيكتبون في لوحه كبيره غدا يتوقف مليار انسان عن الطعام والشراب هل تدري لماذا فقط انتهى الاعلى والناس الذين ينظرون الى هذه اللوحه يتعجبون غدا يتوقف اثنين مليار يعني ثلث الكره الأرضية تقريبا يتوقفون عن الطعام والشراب لمدة عشر ساعات أو أكثر لماذا يفعلون ذلك؟ كلهم عربهم وعجمهم كبيرهم وصغيرهم رجالهم نسائهم لماذا يفعلون ذلك؟ فيبدأ الناس الذين ينظرون إلى هذا الإعلان يبحثون لماذا يتوقفون؟ فيجدون أنهم يتوقفون لأن الإسلام أمرهم بهذا. طيب ما هو الإسلام؟ ولماذا يمسكون عن الطعام والشراب؟ وما هي الفائدة وما هي الحكمة ونسب الداخلين في الإسلام في رمضان تزداد بحمد الله لأنه مظهر كبير للإسلام وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن فيقبل الناس وينظرون إلى الإسلام ويتفكرون فيه فنحن مقبلون على شهر عظيم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم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 في كل مكان. اللهم كل اهلنا المسلمين في كل مكان اللهم كل اهلنا في كل مكان, كل في كل مكان. مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا رب العالمين اللهم انزل الامن والايمان على اهلنا في اليمن اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين اللهم ياذا الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى في بلاد الشام وفي غيرها يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولا تمر المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد